بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا ايها الاحبه مساله القراءه من المصحف في الصلاة خصوصا كون المصحف دانيا الصلاه قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكانت عائشه رضي الله عنها يا امها عبدها ذكوان من المصحف الامام البخاري رحمه الله كما صحيح في صحيحه yake alikuwa Aisha radiya Allah anha akisalisha na mtumwa wake au mjakazi wake dakwan akiwa dakwan yawasoma kwenye mushaf wa msalisha nani Aisha radiya Allah anha وابو داوود في كتاب المصاحف عن الزهر رحمه الله تعالى أنه قال لما سئلا عن القراءه من المصحف في الصلاة لم يزل المسلمون يفعلون ذلك منذ كان الإسلام وفي لفظ كان خيارنا ان في المصاحف وابو كيا هي اثر محمد بن نصر ان ابو داوود كنكتب فيا kwa al-imam az-Zuhri rahimahullah ta'ala al-uliza kuhusiana na kusoma kwenye msahafu ndani ya sala akasema rahimahullah kwenye lafzi moja asemwa hawakuacha au hawajaacha waislamu kufanya hivyo yani kusoma kwenye msahafu ndani ya sala mundhu kana al-islamu kutoka uislamu لمايته والكو وكفanya وكفanya jambo hilo qala ahmad rahimahullah la ba'sa an yusalli bin-nas al-qiyamah wa huwa yanzur fi al-mushaf hakunu ba'a kuwasalisha watu qiyam usiku salat al-layl hali kuwaye iangalia kwenye mushaf qila lahu akauliza al-imam اما في صلاه الفراضي فيجسكى اثار يوت يوت kupokewa kujuzu kusali au kutujuzu kusali kuangalia mshafafu wakati sala ya faradhi ami tawhin ibn kudama fil mughni amma masala ya al qunut fil witr qunut ketika witr qala ibn abd al bar rahimahu allah taala fil istikhar la yusaffu عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر حديث مسند أي حق... ايكم صفحه رقم 20 من سلم ketika qunut doa ya qunut ketika witr hadis yoyote musnad kum tumi sallallahu alaihi wasallam ayy sahif hata moja qala man qaim rahimahullah ta'ala wal qunut fi al witr mahfuzan an umar wa ibn mas'ud qunut kuny witr mifadhiwa رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه قال عطاء رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه والكو مصاحبه امتيمه صلى الله عليه وسلم وكفانا هي قنوت اميه تاجاحيا محمد بن نصر في مختصر قيام الليل طيب اما القنوت في الوتر في رمضان قنوت كاتكا وتر دني رمضان طيب ففيها قولان القول الأول أنه يشرع في جميع الشهر كونه ميز من البداية إلى النهاية لمشروع أمت تقول خنوت ketika وترت هينا وهو مروي عن عمره وابن مسعود والحسن وعطاء وابي ثور والنخعي واسحاق والاوزاعي وهو مذهب الحنابلة وقول الحنفية كل هذا ينظر في الأوسط والمغليب اسما لمشروع يعني كتوق المعيصم من اوله الى اخره اني القول الله عنه ان الله بن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري وعطاء النبي رباح وابي ثور والنخعي ابراهيم النخعي واسحاق لمذهب الحنابلة اني الحنفية اما القول الثاني لا يشرع إلا في النصف الاخير haytakwi au si sharia kutoa kunut isipokuwa kwenye nusu ya mwisho kutoka 15 kwenda kumalizia ndio mashru'a kuleta kunutini qawli ya filikusiana kunut katika ramadhani tayib qala ibn al ذلك rahimahullah ruya dhalika an ali ibn abi talib wa abi ibn kab wa kana ibn umar yaf'al dhalika wa bihi qala muhammad ibn كذلك الاوسط وينظر للاستدكار نعم اسمع ابن المنذر ايمتوكيو قولي هيني كقوا قنوتي يانزا نصوص يا فيلي فقط كماليزيا kutoka هيو ند قاولي محمد بن سيرين الزهري مالك بن انس نا الامام الشافعي نعم اذا الخلاصه انه لم يروى في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح كون قنوت اي كوبوكيوكم صلى الله وسلم حديثه يوتي لي ولكن رويا عن صحابته رضوان الله تعالى عليهم يمطوقي وقنوت كتوقوا وبلا شك الصحابه لا يفعلون شيئا غير مشروع وصحابها فاني كل تو بمجكم بما مشروع ومن يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض اصحابه دعاء القنوت متى وسلم علفندش بعض الصحابه ذات دعاء يا القنوت هذا اولا ثانيا أن الصحابه انفسهم الصحابه و ومتفاوتانا بين وفى ميزه ميزه او محكمه ميزه في الوتر اkiwa mwezi wa ramadhani uko ndani yani baadhuhum yaqulun yaqnut sana aw hum alladhina qalu كاملة يعني kamilan min tokamanzu mpaka mwisho القول الأول عن ramadhani na الثاني yao لا kwa kuwa في sana كلها إلا من النصف witr من hadha qawl al-qawl al-awwal 'an al-sahaba طيب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لخص لنا الموضوع رحمه الله قال في الفتاوى وحقيقه الامر ان قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاه من شاء فعله ومن شاء تركه وحقيقه ان قنوت نكته جنس يدعوا بعضكمه ولهطون يعني الصلاه اتكاي اتايلتا سيوتكا اتيياچا واذا صلى بهم قيام رمضان انا بوصليش قيام رمضان التراويح فان قنت في جميع الشهر فقد احسن اكليته قنوت ميزمزيما ام فنعى مزوري وان قنت في النصف الاخير فقد احسن كان زقنوت كني نصه يا مشو ام فنعى بحال فقد احسن ناس بقنوت كبسه فقد لماذا لان كل هذه سنه يتهاني سنة hayuk poki wa mutim ali sallallahu alayhi wa sallam annahu qada fil witr hadihi sunnah tarkuha wa aydhan fi'luha min sunnati al khulafa al rashidin ruwiya an umar wa an ali wa an umar al shahr kullu wa ali al nisf al akhir nahawa watani al khulafa al rashidun wa yaqul al